بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مَرَى تُلْتَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ان العرض يلعكم فاحفلوا نشننا قص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران بناء اوحينا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 قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُرْ فِي الرَّأْيِ عَلَىٰ ۚ إِنَّ وِثْكَ سَيَفِيدُ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَثَانَ لِكَ يَجْتَلِيكَ عَبْدُكَ وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَأْتِ بِالْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيَّ وَيُذِنُّ لَهُ أَنَّ أَسْلَمَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عُقْبَةَ مَن أَسْمَها عَلَى أَبَوَيْكَ من قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَقُولُوا يَا قَوْمِ أَرُحَمُ أَمْ أُضِيعُ يَحِلُّ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْهُ نَادِهِ قَوْمًا فَارِقِينَ قال طائد منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيابة الجز يلتقطه بحب السيارة إن كنتم فائلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرسع ويزعب وإنا له لحافظون قَالُوا إِنْ مَلْ يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا إِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ فَلَوْلَا مَا نَهَضُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي ضَيَارٍ كَثِيرَةٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُسْنَدُ بِأَنَّهُ بِالْحَقِّ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَجَعَلْنَا لَمْ يُنْشَأْ إِلَّا بِقُوَّةٍ قَالُوا لَنَا إِنَّ لَهُ دَلَالاَ نَسْتَقِ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ إِنَّ بِمَا كَانُوا عَالًا فَكَلَّمُوهُ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قنيته بدم كذبة قال بل شولت لكم أنفسكم أمرا فصبر وجميل والله مستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأزلا بلوهم قال يا غشرا هذا غلاب وأشقوه بضاعة والله عليم بما يحملون وشعوه بثمر بطس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته الَّذِي رَنَّمَ وَسَاءَ أَيَّ نُصْعَباً أَمْرُ مَنِ اتَّخَذَهُ وَلَا ذَا وَكَذَّرَ كَمَا كَنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلَمَّنْ مِنْ تَأُولِ الْأَحَابِينَ ೀ ಒಣಯ ಬಲವ ಶುದ್ಧ وَكَذَلِكَ ಒಣ ಮುಷಿ وَرَأَى قَوْمَهُ فِي نُوحٍ دَيْتَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَطَرَقَتْ أَبْوَابُهُ وَقَالَتْ هَيْثُ لَكَ قَالَ مَا عَنَدَ اللَّهِ قَالَمَا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الضَّالُّون ولا قادرهم مثله به وهم جهلوا لولا الله بها نربي كذلك لنصرف عن الرسو او الفحشاء فكله من عبادنا المخلصين أسبق البلاد وقد دب قلم صم من دبره وإلى يا سيد هذا الدرب أول تنزل للأراد بأهل كسو أم إلا إن يسكن أو عذاب أمين أرني يا دني عن نسيم وشهد شاهد من أهلها إن كان قريصه قد من قبل ففلقت وهو من الكالبين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 يوسف ارفع علي الظن هذا واستغفر لي لاني كنت من الخاطئين وقال له السواد في المدينه رؤى عجيبه تراها فكان عن نفسه قد شرفها حبا مما لم نرها في بلاء من ضيم فلما شمعت بمترهن أرسمت إليهن وأحفدت لهم مطفئا وآتت كل واحدة منهم نسكيما وقالت وقالت اخرج عليهم نسبا من نار أينه أكبر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَ أُمَمٍ وَقَرْنَاهُمْ أَجِلَّ الله وَقُلْ, محاش بالله وقل محاش بالله مَا آلَلهُ هَذَا بَشَرًا كُنْ هَذَا إِلَّا مَرْسُولًا قَالَتْ فَذَالِكُمُ الَّذِينَ حُصْنًا فِيهِ وَلَقَدْ رَأْتَهُ وَنَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَّا لَمْ يَصْعُرْ مَا أَمْرُهُ لَيَسْجُمَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ قال رب السجن أحب إلي مما يرعوني إليه وإلا تصنف عني كيبهم أصب إليهم وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرط عنه كيدهم وإنه هو الشميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليستنهم حتى حين فدخل معه السجن خديات أَرَا أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَى أَعْصِرُ صَنْرًا وَطَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَى أَحْمِلُ فَرْقًا صُرْفًا فَذَاكَ تَأْكُلُ الطَّيْرَ مِنْ لذين آتيه لهما من قال لا ذراك من المحسنين ارنا يكيد ما طعاما ترجاني الا نذقتما ما فسويله قبل ان يحياكما ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ومن بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإشحاق ويحكوب ما كان لما أن شرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي الشجن أأغذاب متفلقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أنه ابا اسرنا لا نعبد الله مله سلطان ان الحكم الا لله العرب لا تحجذور الا الى الله يا من تبين القيم ولكن سَرَنَ مَنْ لَا يَعْمُورْ يَا صَرْحَ ابْنِ سِدٍّ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَسْكُنُ رَبُّهُ الْقُرُورْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ نَضِرًا أَمْرُهُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَا وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُنْبِئُكَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَلَا يَذَرُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْهُدَىٰ سَبِيلًا فَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلْدَانٍ فَسَأَلُوا بُلَاتِهِ فَقَالُوا تَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلْدَانٍ يا ايها الذين راؤتوني في رؤيا يا ان كنتم رؤيا تحذرون قالوا ابغضت احلام ولا نحن بتامين الاحلام بعالم وقال الذين جاءوا بالجمع والذكر بعد منة انا انذره بتأويله سارسل يَوْمَ سُوءٍ فِي الضِّيقِ أَسْفَارُ سَبْعِ لَقَرَاتٍ شِمَالِي يَأْكُلُهُنَّ سبع عداف وَسَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى بَيْضَاء وَتَارِيَهُنَّ بُلَاتٍ كُبْرٍ وَأُخْرَى بِشَاتٍ لَعَنِي أَرْضِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَامُونَ قال تزرعون سبع سنين بعذا فما حصدتم فدعوه في صنبره إلا قليلا مما تأترون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شباب يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تفصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه لغاف الناس وفيه يعصرون فَقَالَ الْمَلِكُ أَسْنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ رَسُولُ قَالَ اجْعَلْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِسَيِّدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما قبلتن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل محاش لله ما علمنا عليه من شرور قالت امرأة العزيز الآن حصف الحق أنا راوته عن نفسه وإن مدول من الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أفرئ نفسي إن من نسل أن نارك بالسوء إلا ما رحم ربي إن نفسك لِيغْفِرْ رُوحِي فَقَالَ الْمَلِكُ اسْكُنِي بِهِ أَشْرَحْ لَهُ لِنَفْسِي أَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّهُ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَثِيلٌ آمِين قَالَ جَعَلْنِي عَلَا خَنَا إِنَّ إني <سؤال> حفيظ عليم وكذلك مكنا من يوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نذنع <نبلع> أجر المحسنين وَلَا أَجْرَ لِالْآثِرَةِ طَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَهُِمْ مِنْ مُنْكِرٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ جَهَازِيَ قَالَ ثُورُونِي بِأَحْلَكٍ مِنْ أَهْلِكُمْ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 فَقَالُوا الِاخْتِيَانَ جَعَلُوا نِضَاعَتَهُمْ فِي حَالِ النَّعْلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ تَعَلَّمُوا يَعْرِفُونَ إِلَٰهَهُمْ مُقْلِبُونَ إِلَيْهَا أَفْلِهٌ لَّعَنْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَنَ الْمَرْجُوعُ إِلَى قالوا ارفعوا لنا ما انا نكثر مما له لاثير قولها الا نخل على انكما اماتكما على الله خير الحاكمين وهو أرحم الراحمين ولن نفتحوا متاعهم ولن يضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ربنا ما نبلين ثان نضاتنا ردت الينا ولهير اهلنا ولحفر غصلا ونباد كل بعيد ذلك كيل يسير قال ان ارسلوا معكم حتى تحصوا موثقا من الله لتكن لذيذ دفعتم مني به إلا أن يحاط بكسر فلما آتهم موفقهم قال الله على ما نقول وثير أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ تَبَقَّى مِنَّا جَالٌ وَاحِدٌ وَتَقُولُونَ مِن أَبْوَابِهِمْ مُتَصَلِّقًا فَمَا أُذِنَ لَنَا أَن نَّقُولَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ نَّحْصُرُ إِلَّا لِلَّه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 وَإِنَّ مُولَكَ ذُو عِلْمٍ لَّمَّا عَلَّمْنَاهُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَنَدَ فَأَلُوا عَلَى يُوسُفَ آيِيَ لَيْلٍ أَطَالُ قَالَ إِنِّي أَعُوذُكَ فَلَا تَبْكِ إِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ فَلَوْلَمَّا جَاءَهُ بِجَهَازِهِمْ جَاءَ رَسُولُ تَبِيعُ رَحْمِيَ فِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْحَيَاءُ إِنَّكُمْ لَشَارِقُونَ أَرُؤُ وَأَقْبَلُوا وَلَيْسَ مِنَ الذَّاكِرُونَ قالوا نسقل سواع الملك ولنا جاء به حذل بعير وأنا به زعيم قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لنفصل في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ಅಗಿ ರಶ್ಲಿ ಸಮೂ ಜಗಿ ಜೀ فبدع بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم اشتخرجها من وعاء أخيه كذلك في دمال يوسف ما كان ليأخذ أخاه فيه من الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من المشار وفوق كل ذي علم عبيل قالوا إن يسرق فقد ترقع كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يرهدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العبيد إن لم أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين غَضَبَ اللَّهِ أَن لَّا يُؤْمِنَ إِلَّا مَنْ وَجَدَ مَلآكَ أَمَانًا لَهُ إِلَّا غَاضِبَ الظَّالِمِينَ هَلُمَّ اشْفَئْ أَشْرَهُ الْقُرْقُدِيَّا وَأَلَكِ ابْنَهُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن ذاكم قد اقضى عليكم موثقا من الله ومن قبل ما قربت في يوسف فلن ابرحل ارض حتى ياذن لي ابي او يحطم الله وهو طير ساعي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بلك شرق وما سهدنا إلا بما علمناك ورشهيدا الا بما علمنا ولا كنا للغيب حاسين واسال القمره التي كن لاخيها والكير التي اقبل الناس بها وان الله لصابقون قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني به الجميع إنه هو العليم الحكيم فَجَاءَ وَلْدُهُ قَالَ يَا أَسَفَا لَيُوسُفُ وَأَخَاهُ ضَاقَ عَلَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَابْيَنُوا لَهُ تَأْوِيلَ رُؤْيَاهُ فَعَرَضُوهُ عَلَى قَوْمِهِ فَاسْتَشْهَدُوا بِهِ ۚ قَالُوا يَا أَبَانَا قال مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالَ إِنِّي لَأَخَافُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ أَن يَأْكُلَهُ الْحَاسِدُونَ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْهِ وَلَا تُصَدِّقُوهُ فِي شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَنَّا كَثِيرٍ ومسي وحزي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يلهبوا فتحسسوا لي يوسقى أبيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا نَظَرَ عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْحَيْنَا إِلَى الْقَيْدِ وَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجب قال لَا يُضِيعُ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَا هَلْ عَمِلتُم مَّن لَّا يَصْعَدُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِلَّا ظَالِمُونَ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ فَتَنةً لِّيُوسُفَ قال أنا يوسف وهذا أخي قدم الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحتمين قالوا تظالمنا لقد آتاكم الله علينا وانكم لا تفطين قال ما تشريع عليكم يوم ننصر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوا على وجه ابي لا تسروا واستهني باهلك اجمعين فنم فصلت عليه رباني من امي لا اجد لي حيوسف لولا ان اتفنذ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 قال ويا ابا مستغفر لنا ذنوبنا اننا نفاقون قال سوف استغفر لكم ربي ان انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسفا وإليه أبويه وقال بخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وصروا له رصوا الجباك وقد انا ادي هذا كذيل رثيا يا من قد جعلها ربي حظا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء ابي قوم من البر من بعد ان تغش الشيطان بيني وبين اقوتي إِنَّ رَبِّي نَطِيقٌ لِمَا يَشَاءُ لَهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبّ قَدْ آتَيْتَ كُلَّ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ سُلَيْمَانَ التَّحْوِيلَ بِالْأَحَادِيثِ يا رب السماوات والحرب انت وليي في الدنيا والاخره توسرني مسلمه وانحبني بالصالحين ذكرنا بالغيم يروح فيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليهم من أجل إنه وإلا ذكر للعالمين وكأي من آية في الشماوات والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فسأمنوا أن تأمنوا يَوْمَ رَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَا بِهِ شَرِيكِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أفلم يشيروا في الأرض فياملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين استقروا أفلا تحقنون حتى إذا استيأت الرسل وظنون لهم هم قد قتلوا جاءهم نصرنا جاء ابو النصر لا ننجي من مشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المذرمين فخلخان في قصصهم الى رسول الالباء ما كان احد شيء يسترا ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون